إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لازب بل عجبت وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْ أَيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون انا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون آهنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين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 فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول آه إنك لمن المصدقين آه إذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدينون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 سلام على آل ياسين ان كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وان لوطا من المرسلين اذ نجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الاخرين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 وَإِنَّا لنحن الصافون وَإِنَّا لنحن المسبحون وَإِنْ كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون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 صدق الله العظيم